وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوء آل قومكما بمصر بيوت وجعلوا بيوتكم قبلا وجعلوا بيوتكم قبلا وأقيم الصلاة وبشر المؤمنين.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 حتى إذا أدركه الغرق قال حتى إذا أدركه الغرق قال أمت قال أمت أنه لا إله إلا الذي به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدلك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من عن آياتنا لغافلون ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات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 إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم وَمَا تَعْنَاهم إِلَٰهِينَ وَلَهُ شَأْنُ رَبُّكَ لَآمَنَ من فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حتى مُؤْمِنِينَ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ